בוקט 2. 73. (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) سمح لك أن تقدة سيارة هل سرط يسمح لك أن تخود سيارةغل لشتوط الكهول هل سرطة يسمح لك أن تشر الخمر هل سرط يسم لك أن تشر الخمر ك تغل سوؤال الادخول؟ يسح لك أن تسافر لوحك إلى الخارج؟ هل صط سمح لك أن تسافر لوحك إلى الخرجسمح يجو سم جو مت لاك هل سمحنا أن دخنا هنا؟ هل سمح لنا أن دخن هنا متغل الشنك هل يسح بالدخين هنا هل يسح لنا لتدخين هنا شارش ل بكرطص الشي هل يجوز السداد ببطاق الااعتمان هل يجوز السداد ببطاق الااعتمان؟ אפשר לשלם בצ'ק? (אומר בערבית: יגוז יג'וזו סדד בלצ'ק? מותר לשלם במזומן בלבד? (אומר בערבית: אל יג'וזו דפע קאש פחת? מותר לי לטלפן? أسملي مجرد أن أصل بالتلفون أتسلي مجرد التصل بالتيفون أسملي مجردؤال أتسلي مجرد سؤال شار معشه أسمحلي مجرد, مجرد, مجرد أن أقول شيئا؟ تسمحلي مجرد أن أقول شياولب لا يسمح له أن ينام في المنتظه لا يسمح له أن ينام في المنتظ الصولب مخ لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن يينام في السيارة الصول لش بتخناتها كابت لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار أن أحن يخليم الشاو؟ أسمح أن جلس؟ أسمح أن جلس؟ شارلك بلائها تفريد أسمح بقائمة الطام أسم بقائمة الطام؟ فشارلمبفراد هل يجوز النفع منفصلين؟ هل يجوز اتفع منفصلين؟